قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي فَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لكم ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلَوْ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارٍ أجري من تحتها لنار خالدين فيها وأزواج مطهرة, وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة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 وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَادُّوكَ فَقُلْ سَلَمْتُ وَجِهِي لِلَّهِ وَمَن اتَّبَعَنِ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلُمْ يَنَّ فإن أسلموا فقد اهتدوا ويتولّف إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي بغير حق ويتكلون الذين يموون بالقص من الناس فبشرهم, فبشرهم بعذاب نليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا ولا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 فكيف إذا, فكيف إذا جمعناهم؟ ليوم إذا ريب فيه في؟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 وإن تودلوا والن بينها بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اولطيعوا الله والرسول اذا تولوا فان الله لا يحب الكافرين ان الله اصطفى ادم ونوحا وائل ابراهيم وائل عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض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 انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها اوثا والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كلوثا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها, وأنبتها نباتا حسنا وكفنها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكرياء ربه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 مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا, وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا, أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاذكا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 قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراة والانجيل ورسولا ورسولا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جئتكم أَنِّي قَدْ جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه, فأنفخ فيه فيكون طائلا بإذن الله وأبرئ لكم هولبرس وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد بانا مسلمون ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 اختلافون فاما الذين كفروا فاعلذبهم عذابا شديدا فاعلذبهم عذابا شديدا في الدنيا ولا اخره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 فإن تولوا فقولوا اشهدوا بِأَنَّا مسلمون يا أَهْلَ الكتاب لم تحاجون في إِبْرَاهِيمَ وما أنزلت التوراة والنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم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 اتَّبِعُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّعَتْ طَائِفَةٌ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أنفسهم وَمَا يشعرون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 آمنوا, آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا, واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم أو, أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء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 ومن أهل الكتاب من يأت منه بقِيَّة لي ودّه إليك ومنهم من يأت منه بدينار إلا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فيلمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين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 ولا يكرمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم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 you ما كان لبشر يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم, ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن, ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم وبما كنتم تدرسون ولا يامركموا أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذا مسلمون وإذا خذ الله ميثاقا لما أتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مؤصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا طعون وكرهون وإليه ترجعون. قل من نبي وما, وما أُنزل وما وما على إبراهيم. اسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم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 أهو البيانات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن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 منهم ثم زدادوا كفرًا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا ماتوا وهم كفروا فليقبل من أحدهم فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ أُولَ أَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشقى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 إن هذا لفي الصحف نول صحف إبراهيم وموسى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن أحد الله